شفت لكتاب جاني بشار وجاني يا سيدنا ياك اعطاني صحت الخبر وعمرني بوصل نمشي لغالي بوحرام قدامي بحرام محبوبي صفت كتاب قريتون جبر في الخطاب يا محبوبي يا روح راحتي يا من بيك دات شيقة وقتي وصلك يا ربيع قلبي مرسولي قوم لا تكدب واجي حتى نشاهدك وتشاهدني بارت الحيال بقيت نخمم كيف نعمل واش المعمول واش من الحيلات نفعلي باش نوصل براني في البلاد والبراني مسكين ما يلوك الموالا ليهجاة ولا خصله لو كان غول من الغوال ناسي كيف نعمل لو صال على الرضا بغيتو ولا يني الخوف دهشني ما نعرف في عراضي سيتل ولا الفيل ولا تعبان زعين أو عفريت الجن أو بعض الصماسم غشا ما لطيف ولا نلقى بعض غوالها هو صيفت لكتاب جاني بصار وجاني آسيدنا يا دعطاني صحب أخبار وغريب وصال نمشي للدعم بحرام اخيك انجال جاوبني مرسول الحبيب انا بشرتك يا عشيق ودموعك هطلو لاشد البكاق شفيتيني قلت ليه ما بيا خير الخوف والحكام الطاغي والحاسدين والبياعه والحارسين مهما يقبطوني ما يفلتوني ونامتهم ما حد بعمره خلي فديو حتى عاشق مقرق في الحب عقوبان خوف ياسر هذا لكن زيد قدامي في الامان شرحني هزيت عياني لصورته نجبر ولفي ضرب نقاب محدق لله قلت له هدر نقاب كان بنت ولا راجل هدر نقاب نجبر ولفي عار ما نقصهاق أربي من شاي تحت بندقت لها وديت الخلاطة قالت لي لا غير خادم ما مراب الخبار قلت لها لله كيف داير حسنك وعساك زين ولاتك قالت لي لا لا عدات الدلفاء وجازية والعبسية والغزال الشامة عطوش الفيطاء وليله وكداك الشمس والقمر مولاتي من شافها سلبو في النساء والأرجال هو وصيف تلكتاب جاني في شعب وجاني أعصي إيدنا يا كرطاني صحة أخبار وعني مصاد لمشي لغزالي بوحران واقي بالغرام الدار الضارقة والحسام احلفت قسمت براف عسمق حتى نظم لونصيب وخشامة ولا سيف السواحق ولا مولو كتميما ولا ياشين او بياشين او ناس او عمر مستقتل رافد جفا حدارو حد لامان ما قريتو. عاقود عبسات دو بجبل ربوة والقلب كنهد وصدرين حكيه مرجل نحس برد دا عايق فايق عين وودن محزوم كرود لوندرني عفريت الجن ينزفر من قربي نزفر كنق حقدان عبوس وعد شاتو زامر وشار البرت اللي بيرتليدهيش واللي القباء عنا أرخاج لا حضلامه وتسل الحركام وهب الريح العصيد ليلا تفتن وتشيب المرضع وأنا عندي ضحات فرجا ونزاها وكل مصعب عليا بها سهالها ها هو وصي فتلي كتاب Zali Buhra انا الارسام الغزال، قالت ليه الوصف احتال مرسمنا راهيبان كمرارة قلت لها حلت البشاره قالت نصيك كن راجل ماضي انا قلت لها ناضي عولت علموت الحيا هادو الراسخين في بالي اللي عقيل ما يتعقل واللي رجيل ما يترجل للهواش ما قلت لي ما كان بس قلت لي غير خوت للا أربعة قلت لها حرمتك وريهم ليان كل واحد مسمو بعدان عرفهم قالت لي اللول كاي قولوا ليه البطار مخفق والتاني زهلوا لانفق والتالت محروم الوفق وقضايا الله لقيح صافرت الروح وجات قلت لي هوا ختيني وهلكتيني يصرتيني ولا في قلبك هذا العار لو كان علمتيني يا غزالي بخبار اخوتها نعول قالت لي يا لكم وحنا تدبيرنا مدبر زيد الهنان لحفك لك شي طريبية وندخلو من جمل تنسى قلت لها من بعد العظافر والحياه حياها كدا حشومه نرجع من جمل تنسى ونقصر برقاب الرجال بحالي هذا العار ولا ينيه معلوم من عقدها بدي اي حلها بسني وجبت فداك الجام بخرطي وعملت ورق صفصاف لا يوقد بنار ولا يعمل دخان درت فيه البنج جعاب علاج عابنيافي ومرت الوصفه سباق الباب القصر وتبشر لي رايت ننصر ويدي على قد حسامي ومنين زت ظهروا لي الاعفار السليمانيه وقفوا منين شافوني تمو زايدين حتى دخلت عنهم ريحت البنج نشوف القوم عربطو طاحو بالجملة وغيبو وامرت غزالي على الوصيفة دغياب فاتحة رضا حلت لي باب القفال ها هو صيفتي لكتاب جاني بشارو جاني آسي ايدنا يا اعطاني ومشي لغزالي بحرام حلت ليل صيفا الباب بسم الله زدت على الصواب زادت قدامي رافدات ريا حتى تزنا الباب الأول والتاني هاكتاك والثالث والرابع في لحظة والخامس والساد زدت للسابع قالت زيد يا العاشق دخلنا لمواسط القصر مرفوع بحكمة وفردية جورة والورقة وقايزه وصواري وصحون واتقاوز خصات على المحنشات والقراطي والمزهري والزلي يجعل الصناب نحكي حرجه نوار زت للقبان نسمعها تقول سهلا وهلا بميات مرحبا بحبيبي لولا خفت الحسود يفيقو بيك فرصة من ول, ول حتى نهز القصر يمن وشمال حق فرحه بقدومك زيد زدت نجبرها فوق سرير تاكت عليا كيفي توق القمر ليل تطاضي في براج فلكو استوات على الفراش وامرت غزالي يعلن عايم تحضر من كل نوع كلنا وشربنا فوق من فراش زرابي ومضربات وقطايفها والحوفه رايقه وميت نبام علقة وشموس القبات راشقة وتخارم فيها مرنقة ومصابح ومناير هنا وتريات مشهرين شمعار طلية بيتها وتذوب وتدوب مصهود وانطوات صفرت الطعام وتنشرات صفرت المدم قالت لي ولفيش فيش كاي قولولو قلت قايقولوا له العقار والصهيبه وكيوس الراح والعتيق وكاس الجريال وشتيه كبت والفيم دمها فناجل من ممري ندرتو يظهر ليا مضامن السيف القاطع طول وقوى وقطع من سم الفاعل خارق وحلا من العسل وصفاه من تلج الجبال ها هو صيفتي الكتاب جاني فشار وجاني اه سيدنا ربح عطاني صحه الخبر وامني المصال وشيلو زالي بوحرام <تصفيق> صفراكيوس عالصناف بديع شموس، قرفي ونواع الزنج والبديع وكاس البلار والودع امي لات غزالي كاس هاق ورفعته ليان قلت لها امي بصحتك والساق روح راحتي من راسه يبدن رشفاته مي لالا للاق ومي لاته نغدر برضاها درت تلبها طبنا وسلينا زهينا وتعاطينا شمول شعشع المدان فلالا وعرب الطعليا قامت القناة ودبالو الشفار والخدود نعصرو والبنت دم عربي وعلو ميلو رافض الطاقاف فكساوي مشرطة وحريشة ودباش كاسا وقفات نزنجيم ترزا وحزام تقل فوق شنبور وسبني ايام سلكه ودوا وحداحو حكم ومحاكم ومقايس لهنا والخلاخل صاحو وجرحو قلبي وقت ما ارفت عيني نصيب الريم بارزاق قدامي مهما نشوفها يتجدد عشقي بلا يا سبحان الله كل ما لبست كيف واتات ومولاتي رايت نصر مكمولا بجمالها في حسن بديع الجمال هوا سيفتي لكتاب جالي بشار وجالي يا حطاني صحت الخطاب وعمري موصل ومشي لدامي بوحرام <تصفيق> قالت لي يا تاج الريام وصفني في بديع انضام قلت لها كيف نقول قالت لي شفتي وصفو وحدقو ونتقلي بالحق لا تكتمش مش هذا في جواب ديها قالت لي قدي قلت لها صار في مرقان شمر قلعو واتاب الغنيمة قالت تيتي قلت لها تعبان افزفت القوايل ورخاتو في وطن يزيمة قالت غران قلت لها غران حكيك مس جنجل وجبين هلال تاجبين الفلكين في منزلة عظيمة قالت حجبين قلت لها حجبين مداد في الطلب خططوا صاحب العزيمة قالت لحظين قلت لها فرصه محكيت والشفار سوار لهله هو خصيمه قالت خدين قلت لها زهر على وردقان فتح في اليالي ما يليه قيمة قالت غنجور قلت لها غنجور سيليس والمراشف والريق مصال والتغار جواهر عتنون فوق غباق رقبات جبت شادي وضعوض ضلم والصدر الباهي مرمروح الجامو بين النهود والم وعمل شلا نصيف وتاتو سراطة استدهب والرد في المال ينتقل وفخاد عساره وساق مدغوج كمل باللار والقدام خدلج هذا ما دركنا فصاف يا للا تفهى في عقول الرجال بحالي شلا نصيف قالت لي الحبيبة تبارك الله احجاب الله واسم الله عليك انا بغي المعاني الحبر المدوب اجي لالي مجاد الريام وانا عندك خادم علام دي حكلك الرقبة حلال ها هو وصيفت جاني I'm gonna bo